عجيب اللي حصل بالطفاجيبه عجيب اللي حصل بالطفاجيبه اشد من كل جرح واضم مصيبه عجيب اللي حصل بالطفاجيبه من كل وا ضى مصيبه شمس مندوب طحانه الغطيه يهت ال عان عالم الغابريا عينا القريبه من وشاي شميس تحتيه شميس فايلو ما ہے بچن سور ہے اسد بیس یا اسد شاہی ضوا صابر ويا صابر العافت وراه صدق ابن الوحي وبيت الرساله على محل غدر راسي تعالى صدق ابن الوحي وبيت الرساله على ارماح الغدور راسي تعالى يطعوا يا نحار جيشالوا مية يهد الحي طار الغاذرية يا عين الله الغريبة عجيبة اللي حصل بالطف اشد من كل جرح واضى مصيبه عجيب اللي حصل فجأيبه اشد من كل جرح واضى مصيبه شمس ونجوم طحنوا الرمطيه يهت الحال ظريا <تضرية> يا عين الله المريبة هاي المشرعوي المشرع تشرح وضيع ه تن ما عين نهار سابع الليل قن طراوي الليل قن طرا فوق دت سبيعها وي ويل هاشم قمر عيني قمرتي بطبعها حجب نور القمر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 في عين الله الغريبة اللي حصل بالطف عجيبة من منك الجرح وعظم مصيبة عجيبة اللي حصل بالطف عجيبة أشهد منك الجرح وعظم مصيبة lam ismun joon pahana al mutiya yahd al hal am in dabriya ya'inan wal زين بسيل حزين خيام علي ودا خيمتك الخير متى رادت تجي شبيه المصطفى ويل مصطفى وانيل شبيهان شي يجيب الولاد قل يجيبه وقلبه ما ولا يبرد لهبه شي يجيب الولاد قل يجيبه وقلب ما ولا يبرد لهيبان عزيز فرقتك صعبة عليك يهد الحال قار الغاضرية يعينه الغريبة عجيباً ليحصل بالطف عجيبان اشد من كل جرح واظ مصيبه عجيب اللي حصل بالطفاجيبه اشد من كل جرح واظ مصيبه شمس ونجوم فحن عين الله الغريبة يا الحسن وين الحسن خليق قاعد يشوف عريس وشمع مطفل شمع والعسكري طوف حيزة أمروك بتأي بدأ يمروك بتأي ما يحنيك اللي يشفو يطعم انحرق ويل منحرق عاد شان صيني يا طريس وابنا يحننا ابو الطف يا شباب اللي ما اخراج والهندسة, والهندسة الصوتية محمد جاسم الكربلاء اداء الرادود الحسيني سمير جبار الكربلاء الكلمات للشاعر الحسيني المبدع السيد عقيل المنصور التوزيع الشبكي شبكة الاعلام الحسيني